Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman, er mm yeah -hmm. فَإِنَّ وَلِيَّهُ لَهُ do oh Yes, sir. من <تصفيق> نعمكم لا انسى انايا ام Bye. ننيب فوقه ذم لذنا Oh, man لكم في الأنعام لعبوة نسل <تصفيق> بقن من فَمَن تَمَتَّعَ وَاتِينَا نَخِيلٌ يُعَنُّ الْأَعْنَابُ بِتَسْكِينٍ مِنُّ نُسْكَرُوا في ذلك لآية للقوم يعقلون إِنَّ لَكُمْ فِي لَنَّامِ لَعِلَّةٍ ومن ثم ما كنت نسيل علىنا بذ تنزلون منه ستروا وارلق الحسن يَذِلُّ وَأَنَّهُ <تصفيق> <تصفيق> Don't, move. Don't, move. Don't move. Well, I...